اثنان. لاحظ الجدول التالي ثم استمع إلى الكلمات وأعدها واكتبها في دفترك أنا والدة والد أخ أخت والدة والد ابن ابن ابنه